قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مرغون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت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 فَلا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَوَّأَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اقْذِفْ فِي التُّرَابِ قِذْفًا فَإِذَا هُوَ خَاشِئٌ قَابِضٌ أَيْدِهِ يَقُولُ يَا ذوو الجنينين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فإذا استويتم ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزل مبارك وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن في في ذلك لآيات وإن كنا لغبثلين ثم أنشأنا من بعد قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مباشر يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم أثاء فبعد للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم مَا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّ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 تسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يرتون ما آتوا وقلوبهم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 فسدت السماوات والأرض ومن فيهن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 غَرَّ اللَّذِينَ فِي ظُلُمَاتٍ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَوَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وهو الذي يَنشَأ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قالوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا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 فَأََّا تُصحَرون بل مُنْ بلَْأدَنَ بالِالحَقّ وَإن إنهُمْ لَكذِبون مَتَّخَذَ اللهَّهُ مِ وَلَد وَمَا كانَ مَهُ مٍ إلَهِ إِذَاَّذهبَبَ كُُ إلَهِ بِماَا خَلَقَ وَلا عَ وَلاعَ بَعْمْ على, ولا على بَعْب سُبحانَ اللَّ يعلم يَصِفُونَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن قفت موازينه فأولئك خاسرون انفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالالحون الم تكن اياتي الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد قالَا إِللاا بِالتُمْ إِلَّا قَليِيلَ لَْ أنكُنْ كُ تُمْ تَعلْلَمْلَ أَفَحَاسِبَتُمْأَنَّ مَا فَلَقنَاكُمْ عَابَثَو وَأَنكُْ إليلى لاَا تُجَعْلُون فَتَعَلَ اللهَّ يعومَلِكُ الحَبُ ل إِلَهَا إِللا مُرَبُّ الْ العُشِ